قال يا موسى إن صفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بقوة وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْتِرِ خذو بأحسنك سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيروا كل آيات وَإِيَّا رَوَّكُ الْآيَةُ الَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رَوَّ سَبِيلَ الرُّشْدِ الَّا يَتَخِذُهُ سَبِيلَ وَإِيَّا رَوَّ سَبِيلَ الْغَيْيَةِ الَّا يَتَخِذُهُ سَبِيلَ ذلك في أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم.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 انهم قد ضلوا قالوا لئن, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين